بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آتَى عَلَيْهِمْ بِوَقِيلَ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 من السبيل على الذين يظلم الناس فِي في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبأ وغثر إن ذلك لمن عزم الأمور وما يضل الله فما له من ولي من بعده. وَالتَّوَّابِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفِ الْخَافِ